<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش آت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.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 أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من عذاب النار ونسأل بجل على أن يجعلنا رأيكم من أهل الجنة وأن يجمعنا رأيكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغرب الميلمين رضي الله عنهم أجمعين يتجدد هذا اللقاء المغارق ومع حصة جديده من حصص النحو الميسر سائلين الله جل وعلا أن ييسر أمورنا جميعا وأن يفرقنا لخدمة لغة القرآن ولغة السنة تكلمنا في الحصة الماضية عن الاعراب وغيرنا الإعراب وسنتكلم اليوم ان شاء الله تعالى عن علامات الاعراب عن علامات الاعراب لو سالنا المؤلف رحمه الله تعالى عن علامات الإعراب لأجابة وأقسامه أربعة وأقسامه أربعة، والحمد لله رفع ونصب وخفض وجزم، لا إله رفع ونصب وخفض وجزم. ما هو الدليل على هذا التقسيم ما هو الدليل على هذا التقسيم لو سألك أحد وقال لك ما الدليل على هذا التقسيم كيف عرفت كيف عرفت بان علامات الاعراب أو أقسام الاعراب اربعه ما دليلك على هذا الامر فكيف تجيب لو سالك سائلا فقال لك ما هو الدليل على هذا التقسيم وكنت ذكرتها، آه، كنت ذكرت هذه المسألة. الدليل على هذا التقسيم هو الاستقراء والتتبع لكلام العرب. الاستقراء والتتبع لكلام العرب. هذا هو الدليل نعم اذا عرفنا بان الاعراب وتغيير اواخر الكلمه وهذا التغيير يكون من الرفع الى النصب الى الخفض نعم إلى الجزم إلى الجزم طيب فالكلمة في اللغة العربية إما أن تكون مرفوعة ها؟ إما أن تكون مرفوعة وعرفنا الرفع قلنا ما معنى الرفع ما معنى الرفع معنى الرفع هو العلو والارتفاع العلو والارتفاع لما أن تكون رفوعة مثل يكتب نعم من العلو يكتب ما وإما أن تكون منصوبة فما هو النصب أو ما هو تعييف النصب إذا كان الرفع من العلو والارتفاع فما المقصود بالنصب النصب هو ماذا هو الاستواء يعني كل اثنين كل اثنين في هذا الوقت مرة في الجمهور موعد هذا الدرس العاشرة بتوقيت المغرب إذن قلنا النصب هو الاستواء رزاكم أخي والاستقامة النصب هو الاستواء والاستقامة نعم أحسنتم لن يكتب الكلمة هنا منصوبة ها او تكون الكلمة مخفوضه ما وما هو الخفض ما هو الخفض ما هو الخفض ما هو يعني هذا تعريف عند النحاة؟ لا يعني كلمة الخفض هذه الكلمة كلمة الخفض ما معناها؟ ما معناها؟ آه التسفل أحسنت محازم التسفل والنزول التسفل والنزول آه عكس الرفع تمام. نعم أو تكون الكلمة مجزومة أو تكون الكلمة مجزومة فما هو الجزم تقول جزمت الأمر م? ما هو الجزم الجزم هو القطع م? القطع حسنتم القطع تقول جزمت الأمر أي قاطعته. إذن فالمخفوضة مثل بمحمد والمجزومه مثل لم يكتب حياكم الله بارك الله لا هل نجد كلمة في اللغة العربية تخرج عن هذه الأنواع الأربع؟ هل نجد كلمة في اللغة العربية تخرج عن هذه الأنواع الأربع؟ لا ابدا لا. إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفضة أو مجزومة. نعم. ولهذا قال رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم". "رفع ونصب وخفض وجزم". لكن ما هي الكلمة التي تكون مرفوعة أو منصوبة؟ ها؟ هل هي الحرف أو الاسم أو الفعل؟ ها؟ هل الحرف يكون مرفوع أو منصوب أو مجنوب؟ آآ نعم، الفعل والاسم لا، الحرف حسنتم يا حسن، الحرف لا يكون إلا على حالة واحدة لانه مبني، جزاكم الله خير لأن الحروف مبنية والمبني يلزم حالة واحدة لا يفارقها أبداً. مثلا كلمة كلا أو لم بل هل ها يعني يعني حروف مبنية نعم بخلاف المعرب أحسنتم المعرب يتغير والمبني يلزم صورة واحدة. طيب إذن الكلمات التي وكل حرف مستحق للبناء نعم كما قال مالك في ألفيته ابن مالك عفو في ألفيته نعم إذن الكلمات التي تكون مرفوعة ومنصوبة هي ماذا هي الأسماء والأفعال هي الأسماء والأفعال فالكلمة إذا كانت إسما تتغير من الرفع ها إلى النصر ها إلى الجر هل تكون هل تكون مجزومة ها الاسم يجزم؟ لا طبعا الاسم لا يكون مجزوم فالجزم متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ بالفعل متعلق بالفعل كما أن الجر متعلق بماذا؟ متعلق ب بالاسم نعم بالاسم وليس بالفعل وليس بالفعل نقول هذا محمد اتبع محمدا سر على نهج محمد فكلمة محمد جاءت مرفوع ومنصوب ومجرور إذن فالاسم هنا كان مرفوعا ومنصوبا ومجزوما ومجزوما سر على نهج محمد ولا يمكن أن يكون الاسم مجزوما ولهذا قال المؤلف رحمه الله فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها ولا جزم فيها والكلمة إذا كانت فعلا مضارعا فإنها تتغير من الرفع إلى النصب إلى الجزم ولا تكون مخفوضة أي مجهورة لا تكون مجهورة فنقول سعيد يكتب سعيد يكتب ما أعرب سعيد هنا ما أعرب سعيد ما أعربها مُتَذَع أحسنتم لا ليس فاعل الفاعل ينبغي أن يسبق بفعل الفاعل حتى يكون ذلك من إلا الأخطاء يستفيد وكلنا ذو أخطاء لابد أن يكون هذا الاسم سبقه سبقه فعل فيصير هذا الاسم فاعل بمعنى فاعل هو الذي قام بالفعل وحياكم الله الله يكرمك هو الذي قام بالفعل إذن هنا سعيد مبتدأ مبتدأ مرفوع مع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره أو مرفوع على الابتداء هناك من يعيبه هكذا مرفوع على الابتداء سعيد يكتب ما يعراب يكتب عليكم السلامة الله ما يعراب يكتب يكتب يكتب خبر. خبر هكذا مرة واحدة ها؟ قبل أن يكون خبر ماذا كان فعل مضارع احسنتم. فعل مضارع ها نعم الله يكرم بنوفل فعل مضارع مفعول ننهي قضية الفعل أولا نعطي الفعل حقه ثم بعد ذلك نمر إلى الأميل الآخر فعل مضارع مرفوع للدمة الظاهرة على أخيه أو فعل مضارع وعلامة رفعه أو فعل مضارع مجرد عن الناصب والجازم نعم كل هذه أشكال وألواع من ها والفاعل ضمير مستتير جوازا تقديره هو نعم ثم بعد ذلك نأتي إلى كلمة الخبر كيف أتى الخبر هنا؟ كيف أتى الخبر سعيد يكتب نعم أحسنتم والجملة الفعلية في محل رفع خبر خبر للمبتدأ سعيد اذا سعيد يكتب لاحظوا كلمة يكتب هنا جاءت مرفوعة سعيد لن يكتب سعيد لن يكتب سعيد لم يكتب نعم يعني يكتب جاءت منصوعة وجاءت منصوبة وجاءت مجزومة إذن لا يمكن للفعل ان يقول مشهورا أبدا ولهذا قال المؤلف رحمه الله وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها نعم وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها لا خفض فيها طيب إذن يكون الرفع في الاسم والفعل مثل خالد يكتب ويكون النصب في الفعل والاسم مثل لن أفعل لن أفعل قبيحا ويكون الخفض في الاسم فقط ويكون الجزم في الاسم فقط في الفعل فقط عفوا ويكون الجزم في الفعل فقط طيب كخلاصة لما سبق كم أنواع الإعراب كم أنواع الإعرابي؟ ها؟ كم أنواع الأربعة؟ أحسنتم أربعة ما هي؟ ما هي هذه الأنواع الأربعة؟ ها؟ رفع ونصب وخفض وجزم أحسنتم؟ نعم رفع ونصب وخفض وجزم يعني أن الكلمة في اللغة العربية لا تخرج عن هذا النطاق، إما أن تكون مرسوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة نعم ما هو الشيء الذي يكون في الفعل معاليكم سعاد الله الشيء الذي يكون في الفعل ولا يكون في الاسم ما هي العلامة التي تكون في الفعل على الجزم وما هي العلامة التي تكون في الاسم ولا تكون في الفعل نعكس القضية هي الجر ها؟ الجر هل الحرف يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما هل الحرف يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما لا نعم لا. لماذا لان الحرف مبني يلزم صورة واحده ها او تلزمه صورة واحده لا يتغير جاء الذي اعيفه رايت الذي اعيفه التقيت بالذي اعيفه وان كان هذا اسم الموصول وهو مبني كذلك اسماء الاشاره مبنيه ما لك فيكم اذا وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام عن المبني وكل حرف نعم وكل حرف مستحق للبناء نعم جيد يقول بعضهم والجزم والجزم لا يكون في الأسماء لخفته وخفة الأسماء، ها؟ لخفته، <تصفيق> يعني الجزء خفيف. لخفته وخفة الأسماء، والخفض لا يكون في الأفعال لثقله وثقل الأفعال، يعني الأسماء خفيفة. لهذا لا يكون فيها الجزم، ها؟ والالجو لا يكون في الأفعال لأن الأفعال ثقيلة. <تصفيق> يعني الفعل ثقيل ما شاء الله. نعم. يعني بعد التدابير الإعرابية إن شاء الله هذا محمد. هذا نعم الجر عبارة بصوين والخفض في كوفين نعم والجزم لا يكون في الأسماء لخفاته وخفة الأسماء والخفض لا يكون في الأفعال أه لثقله وثقل الأفعال حسنتم نعم يعني الفعل يحتاج إلى فاعل أه؟ يؤتي في الفاعل يحتاج إلى فاعل وهكذا أه؟ أما الإسم لا ف... لا يحتاج إلى شيء مثلا يمكن أن نبدأ به لخفته مثلا التلميذ مجتهد أما الف... الفاعل أو الفعل يؤتي في غيره يؤتي في غيره يمكن أن تقول مثلا الغرفة الغرفة لكن إذا قلت دخل فدخل هي جملة وليست كلمة واحدة دخل هذه التي تبدو كلمة واحدة فيها فعل وفاعل فيها فعل وفاعل إذن هو فعل ولكن في نفس الوقت هو جملة فعلية جملة فعلية الله. <تصفيق> اللهم امين طيب اذا قلنا ما اعربوا هذا هذا هذا ها ما أعرب هذا؟ هذا أحسنتم الها حرف تنبيه حرف تنبيه ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفعين ما هو كذلك؟ هذا محمد محمد يعني اسم اشاره هو ذا ذا هذا هو اسم اشاره أما ها هذا ها حرف تنبيه حرف تنبيه وإعراب المدارس أنهم كلها يعيبونها باسم اشاره هذا إعراب المدارس يعني المختصر محمد خباون خبر خبر مرفوع وألامة رفعه ها الضمة الظاهرة على آخر محسنتم وعليكم السلام وحكو الله نموذج آخر اتبع محمدا اتبع محمدا ما أعربوا اتبع اتبع محمدا اتبع شعره امن نعم مبني انتبه الى كلمة مبني معنا هذا ان شاء الله مبني على السكون نعم مبني على السكون نعم جيد اه هناك شيء اخر والفاعل احسنتم والفاعل ضمير مستتير وجوبا تقديره أنت اتبع أنت اتبع ها؟ محمدا اللهم اجعلنا وإياكم من أتباع محمد محمد محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر الفتحة الظاهرة على آخر أحسنتم مثل اخر سر على نهج محمد سر على نهج محمد اللهم اجعلنا على نهجه على سبيله وطريقه سير فعله أمين نعم فعله أمين آه. مبني على السكون والفاعل لمين ومستكيء وجوبا تقديره أنت على حرف جر نعم حرف جر محمد اسم مجرور بما بماذا؟ من الذي جره مجرور ب على اسم المجرور ب على ها وعلامه جره ها وعلامه جره الكسره الكسره سير على نهج ثم ماذا وهو مضاف أحسنتم وهو مضاف على نهج محمد وهو مضاف محمد مضاف اليه مضاف اليه ما شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم طيب نتابع إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ماذا ترون إذا سعرتم بالتعب أو بالملل نتوقف نتابع ما شاء الله اذا تكلمنا كنا نتكلم عن علامات الإعراب ما أو أقسام الإعراب كنا وأقسامه أي الإعراب أنواع الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم رفع ونصب وخفض وجزم جيد. صدر الآن إن شاء الله تعالى علامات أنواع الإعراب المثال الأخير سر على نهج محمد هذا المثال سر على نهج محمد أحسنتم نعيد, نعيد اعرابه إن شاء الله عاره نعم جيد لبس كل ما تكرر تقلر ونحن بفضل الله تعالى يهمنا أن نستفيد هاه طيب سير فعل أمر دع دع دعوا دعو, دعو الأخت تقوم بالإعراب إن شاء الله هاه سير فعل أمر نعم ثم ماذا فعل امر مبني على السكون الظاهر على آخر سير ثم ماذا؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت لا. لا عليكم يا منذر لا عليكم أخونا منذر طيب سير على نهجي على نهجي على حفجر نعم نهجي ها نهجي اسم نجرور بعلا وعلا معامة جره ها القصة الظاهرة على أخي، أم؟ سير على نهجي، وهو مضاف أحسنتم، وهو مضاف محمد، آه، اسم آه محمد مضاف إليه، مضاف إليه، نعم، هذا هو إعرابه. كان لكم طيب نمضوا إلى علامات أنواع الإعراب. عينا <تصفيق> أقسم الإعراب. الآن نمضوا إلى علامات أنواع. الإعراب. قال المؤلف رحمه الله باب معيفة علامات الإعراب. يعني باب معيفة علامات أنواع الإعراب. والحمد لله. باب معيفتي علامات أنواع الإعراب م? وعرفنا ومن باب التذكير أن الإعراب هو تغيير آخر الكلمة ننتج لهذه المساله المسألة لأنك إذا أردت أن تعيب كلمة حملق في آخرها حملق في آخر الكلمة هذه مشكلة في الحقيقة نجدها مع التلاميذ يعيب الكلمة وينظر إليك يا بني انظر إلى الكلمة انظر إلى آخر الكلمة انظر إلى الحركة التي توجد في آخر الكلمة لما تنظر إلى الكلمة هي تخبرك بحالها ولهذا الإعاب هو تغير أو تغيير آخر الكلمة ورأينا ان انواع الاعراب هي الرفع والنصب والخفض والجسم فنتوقف ونسال المؤلف رحمه الله ونقول له هذا الرفع الذي بدأت به ها؟ كم من علامة له كم من علامة؟ يعني هذا الرفع له علامة واحدة. عمله علامات سيجيبنا بقوله، ها؟ أو أجابنا، أحمده الله عليه. أجابنا بقوله للرفع أضع علامات. ما شاء الله للرفع الآن نحن شارعنا في التفريعات انتبهوا، انتبهوا يا الله يا اللي لو كان بالإمكان أن نستغل على التايكس وأن نكتب فيه بالطبرشوي إذا كان أفضل انتبه الآن هناك تفريعات يعني الضمة عندها تفريعات يعني الرفع علامة الرفع لها أربع تفريعات الضمة والواو والالف والنون الضمة والواو والالف والنون يعني أربعة أربعة ليست خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا تمانية ولهذا فأن نحو كرياضيات واحد زائد واحد اتنان. ستبقى اتنان إلى أن تقوم الساعة إذا طلع شخص وقال واحد زائد واحد يساوي واحد ونصف أو هذا مجنون يعني الضمة والواو والألف والنون أربع حركات لا يمكن أن تضيف إليه حركة واحدة وعليكم السلام عليكم طيب وإذا سألناه ما هي علامة الرفع الأربعة أجابنا بأنها الضمة والواو والالف والنون الضمة والواو والألف والواو والنون نعم مثلا متى انتصر المسلم انتصر ما هو العرب انتصر عربي سريع انتصر ها فعلا ماضي تمام فعلا ماضي لحظه لحظه يا اخوي <دخل>. دقيقه <تصفيق> معدرة نعم انتصر المسلم يعني المسلم هنا ما اعرابها المسلم ما اعرابها المسلم فاعل أحسنتم. فاعل كيف هو منفوع وعلامه رفعه ها المسلم نحن الان نريد المسلم لما ينتصر المسلم سينتصر المسلمون لان النصر ينبغي ان يبدا بالفرض اولا الجهاد جهاد الجهاد جهاد النفس اولا ثم بعد ذلك ان شاء الله تعالى كلنا كل سنجتمع وشاء الله تعالى بنا ونصره <تصفيق> ان شاء الله تعالى يعني المسلم فاعل مرفوع فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه هذه التي نريد هذا هو الشهد من المثال الضمه ها جيد انتبهوا الان انتصر المسلمون انتصر المسلمون ما اعراب المسلمون ما اعراب المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه الواو هذه الواو ماذا جاءت هنا النائبة أحسنتم آه تمام النائبة هي نائبة فقط آه؟ نائبة أدواه النائبة عن ماذا عن الضمة ما شاء الله لأنه جمع مذكرين سالمين جمع مذكرين سالمين هنتبهوا الآن انتصر المسلماني الضمة والواو <تصفيق> آه، ونن عوض عن كنوف اسم فاض، نعم، انتصر المسلماني المسلماني فاعل مرفوع، بماذا؟ المسلماني ها فاعل مرفوع بالآلف النائبتي عن الضمة أحسن الله إليكم وعليكم السلام والرحمة حيا الله أخوان الحبيب أبو فاطمة أبو فاطمة أتيت متأخرا أحذر أحذر ها إذهب إلى مكتب الغياب طيب بالألف سيعانا <تصفيق> أحد أحده ولي ولي وملك <تصفيق> الله يكمكم <تصفيق> ما شاء الله لا عليكم لا عليكم يا أخونا الحبيب هذا طيب إذا قلنا مرفوع بالألف النائبه عن الضمة لأنه متنع الضمة الواو الضمة الواو والالف والنون انتبهوا الآن ينتصرون ها ينتصرون ينتصرون ما إعرابها <تصفيق> لا ما إعراب ينتصرون يعلن مضارع مرفوع وعلامة رفعه ها النون النائبة عن الضمة أو تبوت النون لأنه من الأفعال ليس من الأمثلة من الأفعال من الأفعال الخمسة آه تمام من الأفعال الخمسة يعني هذه أمثلة كلها تضمنت تضمنت علامات الرفع وللرفع أربع علامات الدمه تقول واو والالف والنون الدمه وعليكم نرجو نرجو من الاخوه الافاضل ان يحفظوا والاخوات الفضليات كذلك ان يحفظوا هذا المتن والله متن جدا احفظوا هذا المثل احفظوا هذا المثل ان شاء الله تعالى نعم هناك أفعال خمسة وهناك أسماء خمسة متن الأجرومية متن الأجرومية في النحو وهو متن مبسط نعم نعم آه، ميسر حتى إذا ذهب الشرح بقي بقي المتن في الدهن آه، هناك من قال الأمثلة صلى الله عليك عجيب عجيب مسألة نعم، شكر الله لك على هذه الفائدة. الأمثل أفضل من الأفعال. نعم، هو كذاك؟ هذا قبل نعتيمين، شيخ نعتيمين رحمه الله. شكرا مشك الله, الله لا ما عندك اللغة العربية. ما شاء الله لما ننهي الدرس ان شاء الله س... سنميك الطريقه بايد النجاح كيف تحصل على العربيه ان شاء الله <تصفيق> طيب إذن فالضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع كما قال أه ما شاء الله كما قال من أجرم رحمه الله قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنة السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء هذه هي مواضع الضمة هذه هي مواضع الضمة فنقول حضر رجل. رجل. حضر رجل حضر رجل حضر رجل هذا مثال اسم المفرد حضراء رجل حضراء رجل جيد الاسم المفرد مثال جمع التكسير تقول حضرت الرجال الرجال يعني هذا جمع لكنه جمع ليس بجمع المذكر السالي بل هو جمع تكسيرين ها وسيأتي معنا الكلام عن جمع التكسير ان شاء الله و صوروه باذن الله نعم هذه الافعال الخمسه في الاسم المفاضي هذا رجل رجل اسم مفردي في وجمع التكسير ها. هذا الرجال من الجهاد الرجال وفي جمع المؤنة السالم حضرت البنات حضرت البنات أو الأخوات والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الفعل فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل محمد يحضر فيحضر فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء نعم اذا الموضوع الأول الذي تكون فيه الضم علامة الرفع هو الاسم المفاد هو الاسم المفاد تقول هذا كتاب هذا قلم هذه صحيفة إذن علامة الرفع في كتاب يا ماذا؟ الضمة لأنه اسم مفرد والاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة ها؟ ليس من الأسماء الخمسة لأن الأسماء الخمسة لها إعرام خاص يأتي معنى إن شاء الله إذن الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنة السالم إذن الاسم المفرد هو اسم يدل على واحد أو واحدة ليس من الأسماء الخمسة فنقول كتاب فهذا اسم يدل على كتاب واحد لهذا سمي اسم مفرد جيد نعم إذن علامة الاسم المفرد هي الضمة أما الضمة فتكون علامة للرفع في الاسم المفرد في الاسم المفرد جيد هذا كتاب نعم تماما ما ليس متنا ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة هذه إضافة بارك الله فيك الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع هو جمع التكسير هم؟ هذه كتب هذه أقلام هم؟ هذه صحف إذن علامة رفعنا ما تغير بناء مفادي تماما علامه الرفع الضمه ها وجمع التكسير هو كما قال اخونا الكريم جمع يتغير فيه بناء الواحد اذا اردنا ان نجمع كتابا فان نقول كتب نقول كتب فالواحد كتاب والجمع كتب وهكذا نقول في قلم فالواحد قلم والجمع أقلام نعم لم تستم فيه صورة مفرد نعم أقلام وهكذا تقول في صحيفة فالواحد صحيفة تغير بالشكل من نقطة نعم هناك أصناف أصناف التغيير نعم هناك تغير تغير هنا يقولون بأن جمع التكسير ستة أنواع ستة أنواع م? أنا لا أريد أن أطقلك يا <تصفيق> لكن لا لبأس أن نمر عليها موضع الكلام إن شاء الله هناك جمع التكسير ستة أنواع ستة أنواع آه أنا أسرع أنا أسرع لأنه لم يبقى لم يبقى في رصيدي الا خمس دقائق <تصفيق> ما شاء الله نعم جمع التكسير ها سته انواع اولا تغيير بالزياده في الجمع تغيير بزياده في الجمع مثلا تقول صنو وجمعها سنوان سنوان هذه ها هنا تغير بالزياده في الجمع ثانيا تغير بالنقص في الجمع العكس تخمه نعم تخمه وتخم تقول تخمة وتخام نعم ثالثا تغيير بتغيير الشكل في الجمع الشكل أه شكل. الآن الشكل في الجمع تقول أسد أسد أسد أسد, أسد. نعم رابعا تغيير بالزيادة والشكل مثل رجل إيجال رجل إيجال خامسا تغير بالنقص والشكل مثل رسول رسول نعم رسول رسول أه؟ وأخيرا تغير بالزيادة والنقص وتغير الشكلي مثل غلام غلمان نعم احسنت غلام غلمان نعم إذن هذا هو الموطن الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع في اسم المفرد أه؟ سنون أه؟ مفرد مفرد سنون سنون سنون لا تريد ان تنسخ اريد ان اقوم بنسخها لا تريد ان تنسخ اا اضغطوا على سنوان هكذا سنوان <تصفيق> نعم إذن تقو... الضمة تكون علامة اللرفة في الاسم المفردي وجمع التكسير الموضوع الثالث الذي تكون فيه الضم علامة للرفع هو جمع المؤنة السالم في جمع المؤنة السالم يعني جمع النساء ها تقول جاءت المؤمنات جاءت المؤمنات فازت المسلمات فازت المسلمات وأعد فوز لها في الدنيا وحجابها واستقامتها وفي الآخرة الجنة إن شاء الله نعم فازة المسلمات إذن لاحظوا كلمة الممينات المسلمات ها علامة الرفع فيها هي الضمة هي الضمة نعم رؤية وجه الله تعالى أعظم ما يعطى المرء في الجنة اتنخفض اعظم ارفع الصوت من عندك انت انا ارى مؤشر الصوت مرتفع نعم اعظم ما يعطى المؤمن في الجنة هو رؤية وجه الله جل وعلا لا حرمنا الله واياكم من هذه الرؤية لا إله إلا الله كل واحد منا في شوق كبير إلى رؤية الواحد الأحد سبحانه وكما ضرب الحبيب مثل للصحابه لما رأى القمر قال هل تضامون في رؤية القمر ها يعني هل, هل يخالجكم شك في رؤية القمر الآن قال لا قالك ذلك طمأنا ربكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا حمد لله وإياكم إذن الموضع الثالث الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع نعم ليلة البدع هو جمع مؤنث السالم جمع المؤنث السالم جمع المؤنة السالم نعم نقول فاطمة فاطمات خديجة خديجات مؤمنة مؤمنات إذن ما هو جمع مؤنة السالم ما هو ضابط جمع المؤنة السالم ها؟ جمع المؤنة السالم هو جمع تزاد تزاد فيه الألف والتاء على المفرد ولا يتغير المفرد فاطمة فاطمات نعم أو مثل ما فيه صورة المفرد بزيادة ألف والتاء أحسنتم نعم خديجة خديجات إذن جمع المؤنث السالم ينفع بالضمة الموضوع الرابع والأخير نعم. آه. <تصفيق> نعم. الموضوع الأخير الذي تكون فيه الضم على من الرفع هو الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء فنقول يكتب يقرأ يحفظ ها ما؟, ما شاء الله <تصفيق> الله يكرمكم أكتبت عليكم <تصفيق> انا مسان أنا قلت لا لا عليكم ان شاء الله تعالى ممكن ان نعمل حصاص تقويه <تصفيق> نعم, نعم نعم الاخت اول ما تحضر معنا لا ان شاء الله تعالى ستستفيدين باذن الله هذه حصه ميسره من النحو الميسر نحن نبحث عن كل شيء ميسر عقيده ميسره فقه ميسر نحو ميسر <تصفيق> <تصفيق> لا اله الله يسر الله امورنا جميعا واموركم اللهم امين من يسر على معس يسر الله عليه في الدنيا والاخره <تصفيق> نعم اذا الموضع الرابع الذي تكون فيه الضم علامه الرفعي والفعل المضارع الذي يمتصر بأخير شيء الله يكلمكم أخوانا بنظهر مثلا قلنا يكتب ويقرأ إلى آخر إذن علامة رفع في فعل المضارع هي الضمة لكن الشرط الذي اشترطه الشيخ ها الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. نعم يدعو، ها؟ يدعو فعل مضارع تمام مرفوع بضمة المقدرة بضمة المقدرة إما على الألف أو على الياء يعني لم يتصل بأخر شيء. لم يتصل بآخر شيء لأنه إذا اتصل بآخر شيء لا يرفع بالضمة لا يرفع بالضمة مثل يكتبون، يكتباني يكتبنا ها؟ يكتبنا ما سيئتي معنا لكلام عن هذه المسألة في الأفعال في بابي نعم نون التوكيد الشديد والخفيفة ونون النسوة إذن يتغير الحكم يصعره وفي الأصل نعم يبنى تمام ويكون معرض إلا إذا اتصلت به أو دخلت عليه نون التوكيد الشديد والخفيفة وكذلك نون النسوة نون النسوة نعم إذن متى تكون الضم على من في كم, في كم من موضع في كم من تكون الضم علامه للرفع في اربعه نعم في أربعة مواضع ما هي هذه المواضع اولا في في ها يعني ثلاث غرف من ش... من من هنا يعني غرفه من بره السنه هي الاولى <تصفيق> بالاسم المفرد أه؟ وفي جمع التكسير غرفة من برآل الأطع أه؟ نعم بالاسم المفرد كذلك غرفة معا لنصرة أمهات المؤمنين عزي الله عنهم نعم وجمع المؤنة السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخيه شيء لم يتصل بآخره شيء إذن هذه علامة الرفع وهي أربعة كما قلنا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنة السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نعم وقلنا بأن الاسم المفرد وما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة وليس من الأسماء الخمسة وجمع التكسير هو جمع يتغيّو فيه بناء الواحد جمع يتغيّو فيه بناء الواحد ها؟ وأما جمع المؤنث السالمي هذه خلاصة نختم بها إن شاء الله هو جمع تزاد فيه الألف والت على المفرد ولا يتغيّى المفرد ها؟ ولهذا يقول بعضهم ما جمع بألف وثاء مزيدتين سالم النساء ها مزيدتين وعليكم السلام ورحمه الله ها مزيدتين سالم النساء خذ هذا هذا البيت يا ابا نوفا ها احتفظ احتفظ بهذا البيت ان شاء الله تعالى ها حتى تجمع ابيات ها كثيره ان شاء الله ورسم لديك تصل لديك عماره <تصفيق> نعم إذن قال ما جمع ما جمع بألف وتاء ما جمع بألف وتاء مزيدتين سالم النساء عزقنا الله وإياكم غرف الجنة نعم طيب إذن هذه هي المواطن التي تكون فيها الضمة علامة للرفع ها؟ علامة للرفع وطبعا كما قلنا بأن الفعل المضارع أي الذي لم يتصل باخره شيء الله جل على أن يوفق أن يوفق أن وياكم أن يوفق أن من يحب الله ويعني سعدكم جميعا كما نسأل جل وعلا أن يفق نوعيكم لخدمة لغة القرآن ولخدمة لغة السنة فبارك الله فيكم وشكر الله لكم على مشاركتكم وتواجدكم ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدقائق التي قضيناها في هذه الغرفة من بركات في ميزان حسناتنا جميعا وأن يجمعنا بكم في الجنة مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغلم يمين نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا فحسبنا فقط أن نذكر إخواننا وإلا بفضل الله تعالى في الغرفة منهم أفضل منا في هذا المجال وأوسعوا منا علما في هذا المجال وإنما فقط هذه الحصة كما يقال فهي تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا نوأيكم جميعا لما يحبه ويرضاه وأن ينفع بكم جميعا وأن يفرج هم كل مهموم اللهم فرج هم كل مهموم وقد دينا كل مدين واشفي كل مريض وفك سراح كل ما سجون نسأل الله جل وعلا أن يفرج قربنا جميعا وأن يشفي مرضان ومرضى المسلمين وأن ينصر الإسلام المسلمين في كل مكان نسأل الله تعالى أن يحفظ شباب الأمة اللهم احفظ شباب الأمة يا رب العالمين اللهم احفظهم اللهم احفظهم وتبتهم اللهم تبتهم على دينك اللهم ارزقهم اليقين ارزقهم الامامة في الدين واجعلهم من الدعاة اليك يا رب العالمين بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم العفو أخوة ابن نوفر العفو الله لكم وتقبل الله منكم جميعا نسأل الله جل على أن يحفظكم عدا على الانفصال أن يحفظكم جميعا وأن ينفع بكم إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان فنسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن جنوبنا وأن نصلح أحوالنا وأن نجعل هذه الدقائق التي قضيناها في هذه الغرفة والبركات سبباً بدخولنا الجنة <تصفيق> جزاكم الله خير جزاء وغاك فيكم وتقبل الله منكم ونسأل الله تعالى أن نكون عند حسن ظنكم اللهم اغفر ذكرني ما لعلمون ولا تؤخذني بما يقولون وجعلني خيرا مما يضمون جزاكم الله خير وشكر الله لكم جميعا ونفع بكم وجعل دخولكم إلى هذه الغرف لميزان حسناتكم جميعا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 أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته